ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت المواني من ورائي وكانت امرأتي عاقرا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 قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيين ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريعة وهزئ إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقُولي وشربي وقرري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقُولي فقُولي إني نذرت للرحمن طوما فلن أكلم اليوم إنسيا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 فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَئِسُونَ لَا كِرْهٌ ظَالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأُنْذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا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 يا أبتى إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهلك صراحا سوية يا أبتى لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا رب عسا ألا أكون بدعاء رب شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا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 إذا تُتلى عليهم آيات الرحمن خرُصَ جَدَو وَكِيَّ فَقَالَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَتَبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيْيَا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 فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سبيا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فَوَرَبَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ تُمْلَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسْيَى ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةِ الْأَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِسْيَى ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالْلَّذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا صِلِّيَ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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أسافا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة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 فَرَأَى إِيثَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا نُمْوَى وَنَدَى أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّسَعَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واستخذوا من دون الله آلهة ليكونونهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المستقيم لتبشر به المستقيم وتنذر به قوم اللذاء